بجهادنا, بجهادنا بجهادنا بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف قهرة وإرادة لا تعرف القهر ونجند الوجدان والفكرة بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا نصرة بكفاحنا سنحول المجرى ونجند الوجدان والفكرة بدمائنا سنلون الفجر بكفاحنا سنحول المجرى, بكفاحنا سنحول المجرى بجهادنا, بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرى وإرادة لا تعرف القهرى